التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد